بسم الله الرحمن الرحيم ألم تركين فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل تجعلهم كعصف مأكول